وَيُبَشّر الْ المُؤمِنيدَ الذيَ يَعمللونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُمْ أَجرَ خَسَنًا كتينَ فيِيهِ أَبدَ مَا كِتِينَ فيِيهِ أَبَدًا, أبدا وَيُدَِمََّذينَ قالَاُ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا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 فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَى آتَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَغَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُوا عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُلْزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أو الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانا في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصالما لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّا وَنُعَنْ كَهْفِهِمْ دَيَاةَ الْيَمِينِ وَإِذَا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِضُهُمْ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهَوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُكُودًا ونقلبهم داتا اليمين وذاتا الشمال وكلبهم داسط ذراعيه بنصيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرانا ولم يأت وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلَيَتلى الطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجمونكم او يعيدوكم في مناتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وَكَذَلِكَ أَعْتَوْمَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَمَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَرَهُمْ فَقَالُوا وقال بنو عليه بن يانا ربهم اعلم بهم اولئك الذين غلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا يَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ سَتُمَاهِي بِهِم كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَيَذِفُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَائِبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَيَامُهُمْ والرب يأعلم يا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمعر فيهم إلا يمراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن الله واذكر ربك إذا نسيت وَقُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا هَلَبْتُمْ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَنصُرُ بِهِ وَأَسْمَعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ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 واصبر نفسك عَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدِنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُونَ اهلي يشوي لوجه بس شرد وسماء اتمتفقا الذين امنوا وعملوا صالحات ان ونضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدم تجري من تحتهم الأنهار يحلون لا جَنِيْمٌ تَحْتَ كِبْرِ الأَنْهَارِ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ تكئين فيها على الأرائك نعم الثغير وحسنة مرتفقات وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الرَّجُولَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا إِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَاتَتْ أُكْنَهَا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنُهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكِانَ لَهُ ثُمُرْ فقال لنصاحه وهو يحاوي ورفو اما اكثر منك ما لنا واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه او علما اظن ان كتب دي هذه ابدا وما وما اظن مساعد قائمه ولا ان ولا اردت الى رب خيرا لهما قلبا قالَا لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَا وُوه أَكَفَرْتَ بِالْنَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِثَُّمِْ ثمَُّ مِ النُطُثَةٌ ثمَُّ صَبَّكَ رَجُلاء لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى فَعَسَى يَا رَبِّيَ أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ زَمَّتِكَ ويرسل عليها حسبانا من, من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طالبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خراوية وهي خراوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 هو خير ثوابًا وخير عقبًا وغرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلطوا فاختلط به نبات الأرض فأصبح فأصبح هسيماً تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير آملا ويوم نسير الجبال وتغى الأرض بارزة وحشرناهم فلم منهم أحدا وعرضوا عليها ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ودا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة سجدون آدم فسجدوا الَّذِي أَبْلَى سَكَنًا مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ هم لكم بئس للظالمين بدلا ما عشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كون وَمَا كُنتُمُ اتَّخِذَ الْمُظُلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَا يَا دُوْسُ وَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُونَه وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ نَارًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نَّنسَأَ إِن يَأْمِنُوا الْجَمَاعَةُ أُخُلُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا فَوُذُ اَ وَمَن اَظَلَّهُمْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأعرضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جعلنا علي وقلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعزل لهم العذاب بل لهم موهد لن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَنَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ مَوْيْدًا وَإِذْ قَوَىٰ لَمُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْرْيَا حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْرَى بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَاقَ عَلَى فَتَاهُ آتِنَا وَدَاءَ أَنَا لَقَدْ لَقِيَ مَا بِسَفِينِنَا هَذَا نَصَبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَاءَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ أَمَا أَنْسَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عجبا وهنا ذلك ما كنا نب فرتد على اثار ما قصص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 س <سؤال> هل الأتَّبكَلَأَ تُعَمَن هل الأتَّب كانَ أَ تُعَّمَنمعُِّتَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبَرًا قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِنْ إن شاء الله صابرا ولا أعصينك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى لا أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها وقال اخا قلت اغن ل تغني ق اهلا لقد جئت شيئا امرا وقال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قَالَنَا لَا تَأْخِذْنِي بِمَا مَسِيتُ وَلَا وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَا وهنا اقمت تنفسا زاكيا تن بغير نفس لقد لقد جئت شيئا نكرا او هل ان اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا, فلا تصاحبني قلب لغت من لدني عذرا انطلقت حائدا اذا اتي يا اهل قريه استطعام استطعام الغا فابو ان فوجدا فيها جدار يريد يريد اي اوبا فاقامه الا لو شئت لتت عليه اجرا وقال هذا في بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ان مَن سفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعينها وكان وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهي قوما طيانا وكفرا وَأَرَادَ دِينَا أَنْ يُبَدِّلَهُم مِّن رَّبِّهِمْ خَيْرًا مِّنْهُ ذَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ اللومة. وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمةً من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن قل سأتلو عليكم منه ذكرا فتمكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أغفروا تُعذِّبْ وَإِنْ مَا أَنْتَ اتَّخَذَ فِيهِمْ أُسْنَا قَالُوا إِنَّ مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذِّبُهُ فَيُعذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 ثم اتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها ستراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دودهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوز وما جوز مفخدون في الأرض فهل فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا قال ما مكني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد حتى إذ ما سوا بين الصدفين قال انفخوا حَتَّى إِذَا جَعَلُوهُ نَهْرًا قَوْنًا أَرَنْتُمْ لِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونُذِخَ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وَكَيْفَ يَدْعُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاءَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ يَوْمٍ دنا عن نمل الكافرين نزلا الا هل نبئكم بالاخسر اعمالا للذين ضلوا سعيهم في الحياه الدنيا وهم هم يحسبون انهم يحسنون صنيعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقراءه فحبطت فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ألا